أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محبث إلا, إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم وسر النجوى الذين ظلموا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 فَرَمَّا حَسُوبَاسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَنطِدُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا قُطِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا قَامِدِينَ وما خلقنا السماء وَالْأَرْضَ وما بينهما لاعبين لو أَرَدْنَا أن نتخذ له ولاتخذناه من لدنا إن كنا فاعين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.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 وَمَا أُضْلَلَ مِنْ فَرْدٍ مِنْ الرَّسُولِ إلَّا مُحِيطٍ لَهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إلَّا أَنَا أَعْبُدُونَ وَقَالُوا سَأَنَا الرَّحْمَنُ وَالْعَزِيزُ فَبَلْعِبَارٌ مُقْلَمٌ لَا يَسْتَقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا قلبهم وَلَا ومن يقول منهم مني إله من, من دونه فذلك نجديه جهنم فذلك نجدي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا ركرا ففتقناهما واجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون واجعلنا في الأرض رواسي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 كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رأىك الذين تفروا يستخدونك إلا هدوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون فلق الإنسان من عدل فأريكم آياتي فلا تستعجرون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 ولقد استهدئ برسل من قبلك فحاق بالذين تخروا منهم ما كانوا به يستهدئون قل من يكرركم بالليل والنهال من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معربون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم.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 قل إنما أنذركم بالوحي ولا يتمعوا صم الدعاء ما ينذرون ولئن مستتهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموادين القصة يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وَإِن كَانَ مطار حبة مِنَ الطَّاهِرَةِ من مِن غُضْرَةٍ بها نَتَيْنَا بِهَا وَكَفَا ولقد حَافِظِينَ وَلَقَدْ آتينا موسى وهارون مُوسَى رضياء وذكرا للمتقين وَذِكْرًا يخشون ربهم بالغيب الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنسلناه أفأنتم له منفرون ولقد آتينا إبراهيم رسده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثير التي أنتم لها عاففون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في طلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على باركم من الشاهدين فتالله لا أكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين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 قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به جيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه لوطا من الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا وجعلناهم أئمة يهتون بأمرنا وأوحينا إليهم فعد الغيرات وإطام الصلاة وإيساء الزكاة وكانوا لنا عابدين ويوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائف إنهم كانوا قوم سوء فاسقين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 وداود وسليمان إذ يحكمان فِي الحرط إذ نفشت فيه ظنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعبين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحينكم من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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضرر واتيناه أهله ومثلهم معهم واتيناه أهله ومس معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذل كف بكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.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 وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوالثين فاستجبنا له ورهبنا له يحيا وأطبحنا له زوجة إنهم كانوا يساجعون في الخيرات ويبعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفقنا فيها من روحنا ودعلناها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 وحرام على قرية أهلتناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجود ومأجود وهم من كل حذب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين تفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين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 ان الذين سبقت لهم ان الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون, لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم البزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون لقد اردت ان اكون اصبحت افضل من اجل ان اكون افضل من اجل ان اكون افضل من اجل في الزبور من بعد الذكر اكون افضل ان اكون افضل من ان في هذا